وَذِكْرُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آله الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 فعقر الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين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 انكم لمتمسون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون